بسم الله الرحمن الرحيم حم و الكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان انزلناه في ليله مباركه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 رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في سكين يلعبون فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَكْسِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ رَبَّنَكْسِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إنا مُؤْمِنُونَ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 إنكم عائدون انكم عائدون يوما نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون انا منتقمون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 واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورسناها قَوْمًا آخرين فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأَتُو بِأَبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبْعِي وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُدْرِمِينَ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 ولا هم ينصرون الا من رحم الله ولا هم ينصرون إلا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم إن يوم الفصل يوم الفصل بين قاتهم بين قاتهم أجمعين يوم لا يغني مولع مولع شيئا يوم لا يغني مولع مولع شيئا ولا هم ينصرون إلا بالرحمة الله ولا هم ينصرون إلا من رحم الله ولا هم ينصرون إِلَّا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة السقوم طعام كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه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 إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام فِي في جنات وعيون يلبسون منس ودسوق واستبراق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة أبنين لا يزوقون فيها الموت إلا الموتة لا يزوقون فيها الموت لا يزوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم فإن إنما يسر له بنسارك لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون فارتقب فارتقب إنهم مرتقبون